سبع استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في الفراغات الآتية استيقظ عبد الله مبكرا لبس عبد الله ملابسه توضأ عبد الله للصلاة أكل عبد الله الفطور خرج عبد الله من البيت ذهب عبد الله إلى المدرسة